إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي وَمَا كُنْتَ تَرْجُو إِلَّا الْقَائِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَاهِرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ قُلْ شَيْءٌ هَالِقٌ إِذَا وَجَهَا لَوْ الْحُقُ مُوَائِلٌ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لَا احَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 ய மூலி பின்ன ஜல வூ அமியூ ومن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يجاهد لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ நி عَنِ الْعَالَمِينَ